تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله برخل صلى الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من صحيح اللهم لا يهدي من هو كاذب وكذاب لو اراد الله لو اراد الله أن يتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه موطئ ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل مما زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعدها اشْكُو يَرْضُ لَهُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا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 الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسرى المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تبتهم ذلك يخوف الله عباده يا عباد فاتقون والذين اجتلوا الشَّرَّ إِلَّا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وقيها رف مبنيا له من فوقها ورف مبنيتها تجري ما تجري ما وعد الله, وعلى الله يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فترا مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى له للألباب أفمن شرح ويتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تنين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله الخسي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن يا كل مثل لعله تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستغياه مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة